لَ ن جَعلِ الْ الألُبضَّكفَاتَ أَحيأَ وَأَمواتَ وَجعلنَ فيِيهَا رَواسَِ شَامِ خاتِ وَأَسقَنَكُم مَاأَفُاتَ وَلُ يَْمَئِذِ للِْمُكَذّبِين اطْلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ طُلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ النَّهَابِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ وَلُ يَوْمَئِذِ للِْمُكَذّبين هذاَا يَوْمُ لَا يَطِقُون وَلَا يُذَن لَ فَعتَذِرُون وَلُ إ يَمَئِذِ للِْمُكَذّبِين هذاَا يَوْمُ الْفَصلْلِ جَمَعنكُمُ وَأَوَّلين